بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم اذا هوى والنجيم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق على الهواء وما ينطق عن الهواء انه الا وحي يوحى انه الا وحي يوحى ذومرة تستوى وهو بالافق الاعلى ثم مدنا فتدلى وهو بالافق الاعلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فكان قاب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 افَتَمَرُونَهُ عَلَى ما يَرَوْنَ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ اي ذا جنة المأوى اذ يغش السدرة ما يغشا ما, ما زغ البصر وما طغى لا قد را من ايات ربه الكبر لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ وَلَهُ الْأُنثَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أسماء اي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم هدى اي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس امل الانسان ما تمنى امل الانسان ما تمنى لله الاخره والاولى لله الاخره والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وَكَم مِّنَّهُمْ لَكِن فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعْدَ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَضْرِبْ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 ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وما لهم به الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلا الحياة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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا لِيَجْزِ الَّْذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى لِيَجْزِ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هووَ أَلَمُ بِكُمْ إِدْ آ شَأكُم مِنَ الأضْ هووَ أَلَمُ بِكُمْ إِدْ آ فِي بُطُونُِ مَّهَاتِكُم وَإِدْ آاتُمْ أَجَِّةُم فِي بُطُون النَّهَاتِكُمْ فَلَا تزكوا انفسكم هو اعلم بِمَنِ اتقى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افر ايت اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرَ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَى أَلَّا تَذَرَ وَازِرَةٌ وِزْرًا أخرى, وزر أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا ما ليس للإنسان إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَأَنَّهُ كَعَادٍ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَوا وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ فَغَشَّهَا مَا غشام فغَشَّهَا مَا غشام فَبِأَ آلَ إ رَبّكَ تَتمار فَبِأَ آلَ رَبّكَ تَتمار هذا نَذيرُ مِنَ النُذُرأُول هذا نَذير مِن النذر ازفته الآزفة ازفته الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها الله كاشفة أف من هذا الحديث تعجبون أف من هذا الحديث تعجبون وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا قَدْ At pari ko